بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد الآله وصحبه أجمعين أما بعد حبتي في الله الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء ورحمه للمؤمنين وما أعظم الاستشفاء بالقرآن وأن الشخص يقرع نفسه الكثير يعتمد على الرقات يذهب ويقطع الكيلوات والمسافات من أجل الراقي فلان وهذا ما في شيء ولكن الأفضل والأعظم أن الشخص حبتي في الله يقرع نفسه لأنك أنت أرحم بنفسك من هؤلاء الرقات مهما كان هذه الطريقة عظيمة جدا وأنا قمت بهذه الطريقة وفضل من الله سبحانه وتعالى وجدت فيها الخير العظيم وأخبرت بها أناس ونفعهم الله بها هذه الطريقة أن تأخذ المصحف وتفتح على صورة البقرة قبلها تقرأ الفاتحة سبع مرات يكون عندك ماء زمزم وزيت زيتون أصلي بعد أن تقرأ الفاتحة سبع مرات انفذ في هذا الزيت والماء ثم ابدأ بالصورة البقرة طبعا العمل شاق ولكن العواقب تكون يعني عظيمة جدا وحميدة تقرأ من صورة البقرة ولا تتعدى صفحتين من الصفحة الأولى والثانية بعد أن تقرأ طبعا بتدبر وحضور قلب وتكون على وضوء ومستقبل القبلة ثم تنفث في الزيت والماء كل صفحتين ما تعدى صفحتين إلا وتنفذ في الماء والزيت وكن على هذه الطريقة حتى تختم صورة البقرة العمل الشاب قد يأخذ معك ساعتين أو ساعة ونص ولكن بإذن الله العواقب تكون يعني عظيمة جدا وكل ما تعدى صفحتين وتنفذ في الزيت والماء وبعد الانتهاء يعني من قراءة هذه الصورة والنفث على الماء والزيت تشرب من هذا الماء تدهن ما استطعت من جسمك بهذا الزيت وضع شيء قليل من الماء في سطو الماء ثم اغتسل منه هذا العمل عظيم جدا والله رأيت فيها الخير والبركة والشفاء فلا تبخل أخي الكريم أختي الكريمة بي يعني نشر هذه الطريقة وأن تعملوا بهذه الطريقة وأن تستشفوا بكلام الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا محبكم في الله صراحة نادل عزيزي